Hij rondde de stad Gelberg met het zomaar nu A يا مصاب الزهره <السمري> حيرانه لسا الجلمing, het zomaar nu ظلمه. أعتب ومين اللي من العتاب لواحد اللي يسمعني مليت بسنين الهضم ليل السخر ذوابني أعتب ومين اللي من العتاب لواحد اللي يسمعني بالروحتك فأر علتي جرح البعد لزفني. وش قد حملت من الصبر مليت منه وملني والجرح ينزف دمه من الزمان وظلمه اه يا مصاب الزهره اه يا مصاب الزهره حيرانه لسا الجلمه سلمانو المنصور سلمانو يا يا المهدي عين الوكيل حتى العمر ما وشلون ابول حمله علي اخذا من بيته يا المهدي حتى العمر من الليت واشلون ابول حمله علي اخذ غصو من بيدك تكسر ضلع بنت النبي ذاك الدعو حاشيته والحكي جمدوب والحكي وش قد ما صبته واليمتى حبنا نكتمه الزمان ظلمة آن ايام صعب السفر ايام يا مصاب الزهرة يا مصاب الزهرة يا, مصاب الزهر. يا, مصاب الزهر. يا حجة اسمك هنا بقلبي والعين لزك جيتك تشبه حزينه أو تربي يا حجتي البريضة اسمك هنا بقلبي والعين لزت جيتك تشبح حزينة أو تربي ظلموني بين جدك رحل للباري أصبح ذنبي حب الولاية وحيدرة ما بطلت من حبي نزلت علينا النقمة من الزمان وظلمة آه حياء مصاب الزغره Ayam sab al sangara Ayana lissa el kilma lissa ma no من ساوم أبدا خلش كثر ما يظلمون من السقيف الهالوكي ضلوا علينا نين قمون عرفون من ساوم ابد خلش كثر ما يظلمون بمصيبة الزهرة بدات وفد سطر هالملعون بعيون هالأم الحسن ومصيبة ظلت <مسكت> لعيون محسم سقط من امه من الزمان وظلمه آياء مصاب الزهر آياء مصاب سامرا يا مصاب سامرا والعدو جمدو العدو يضل محفاد العتره بالعصر على الحائط هوت راحت شهيد الزفره والعدو جمدو العدو يضل محفاد العتره بالعصر على الحائط هوت راحت شهيد الزهره ضلت تجل النايبه ما شفنا لسه القمره يا ما رحمه وطفي عبد الله سهم بين احره وبسيفك انت الخاتمه الزمانه ظلم اه يا مصاب الزهره sabr sabran el الإخراج والهندسه الصوتية المهندس أركان السلامي توزيع وهادي الشروفي لحن وأداء الردود الحسيني سيد حميد الطويرجاوي كلمات الشاعر الحسيني أبو فراس الواسطي